يا على كل نقرة لأن هذا موضوع مهم وفعل تحتاج إلى يعني السهل من الأول مرة نعم أيضا هذا الأسبوع لأن أخ مضافل فلها ضمير ما قلت في محل الجغضة إذن العامل كالضمير هنا في المثال الثاني العامل كالضمير الشهر أم الاسم أخ نعم نعم لا ما نأمني سورة الثالث أبوالا سورة الثالث نعم هل يتقع الاتغاله هل يتقع أَصْرَهُنَّ فِعْلَهُمْ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُمْ عَامِلُ الْجِسْرِ الجِسْرِ كَبْرَهُنَّ سَهْمُ حَفْدَهُمْ لَعِنِي لا زيدا فرضوا أخاف زيدا فرضوا أخاف زيدا أخاف أقل بلاه نعم ويكون ذلك في خالد ثالثاً، بحيث لو فرّغ من ذلك المعمول، بحيث لو فرّغ فرّغ من المدفوع، من ذلك المعمول. طيباً، وصلّى الاسم المتقدم لا على الاسم المتقدم لا نفضه هذا؟ انظروا يا اخوة التعريف من الشغاء اركان هذا التعريف اركان التعريف نقول ثلاث ان يتقدم اسم. زي اسم هم لا أن يتقدم اسم ويتأثر عنه فعل عامل ضرب أو ضرب فعل عامل أم لا ليس كعامل لكن عامل في ماذا عامل إما في ضميره هذا الضمير عائد إلى ماذا يأخذ نعم هذا الضمير يعود إلى زين إذن عامل في ضميره أو عامل في اسم عامل في ضميره ضربت أخاه الآن عمل ضرب عمل هذا الفعل عم في هذا الاسم ام في الاسم لكن هذا الاسم عمل في ماذا في ضمير ليس إذا نقول عمل هذا العامل عمل هذا الفعل عمل هذا الفعل إما أن يكون مباشرا أو يكون بواقفة مباشرا عمل في ضميل الاسم متقدس بوافقة عمل في اسم هذا اسم هذا الاسم عامل في ضمير ماذا الاسم المتقدم. ويكون ذلك الفعل ضربته بحيث لو فرغ من ذلك المعمول اين المعمول هنا الضمير وهنا الاسم الان اشتغل الفعل بذلك زيد ام اتغل بما بعده الفعل اتغل بما بعده ام بما قبله بما بعده انظروا الى مثال اخر يا اخوة زيد ضربه زيد ضربه هذا الجهد عمل فيما بعده ام فيما قبله هل هناك شيء يشغل هذا الجهد؟ يشيره عن الاسم المتقدم. ليس مناساً ما يشيره عن الاسم المتقدم. إلى مباشرة نقول زيد مقصود به متقدم. مقصود به ماذا؟ متقدم. وظهر فعل وفاعل فعل وفاعل. عمل هذا الفعل. في لاسم المتقدم خلّد من آخر بعده. متقدم. هل هذا الفعل مقصود عن زيد؟ انشغل بشيء آخر عن زيد؟ لم ينشغل بشيء آخر عن ذلك أما مثال زيدا شو طوب زيدا ضربت هذا الفعل يا أكوة إن بماذا؟ بما بعد فهل يشتغل في هذا أيضا؟ ينطب إسمي أو الاسم الضنيف؟ لا ينطب إلا ماذا؟ العام لا يعمل إلا في ماذا؟ محمول واحد هنا المعمول الضمير عما قبله الضمير فنقول هذا الشعب مشغول بما بعده عما قبله أما هذا ليس لمسؤول بما بعده عما قبله هذا ليس بالمجهول إذن هذا المثال ليس من باب الاستغال لأن الفعل لن يتغل بشيء عن الاسم مباشرة نظر الاسم وعمل الاسم النصبه، لا تنقل مضحو به متقدم أما هذا الفعل مشهول عن الاسم المتقدم لتوقع هذا الضمير لا هذا هو الاستغال انظروا ويكون ذلك الفعل هذا الفعل بحيث لو كردغ من ذلك المحمود ايه المعمول لو فرغ من ذلك المعمول نحدث الهاء مثل هذا هذا الجمله وتلصق على الاسم المتقدم فين قد على علته المتقدم لا نصبه يسبه لم ينصبه لنصبه فايضا لان هنا نقول فعل مشغول بما بعده عما قبله اما قلنا ليس المشغول هنا الاسم المنصوب هنا لا؟ لانه ماذا نسؤولي. والعامل فيه ماذا الفعل الذي بعده اما هنا زين المنصب لماذا الناصب الفعل هذا ضرب ناصب ام ليس ناصب؟ ناصب لكن ناصب لماذا اذا اين الناصب لي زين اين العامل زين هل ممكن يشتغل زين في الجهتين ويعمل فيما قبله وفيما بعده لا هذا ما ممكن لذا اضطر المحاصل الى ماذا تقدير عامل يحمل في هذا الاسم النصب وما هو هذا العامل قال يفسره ما بعده التقدير ضربته زيلا ضربته من باب التوكيد ضرص ضربت زيتا ضرصه واضح يا وكيف عرفنا أن الفعل العامل المقدر أن نعطي هو وضرصه بقرينة ما بعد الاسم فما بعده جملة تفديلية لماذا لهذا وهكذا ماذا قال في قول الجنة وعلا وإن أحد من المسكين التجارة فأجره وإن أحد من المسكين تقدير ماذا؟ وإن تجارك أحد وإن تجارك أحد من فيرضي طيب يا أخوة. هذا هو ماذا الاشتغال هذا هو الاشتغال لكن هذا الباب يا أخوان باب الاشتغال باب عويس وباب يعني اختلف فيه اللقاء كثيرا لكرت لكم بعض المرات سابقا قلت ظهر رجل متمرز على المحاة طيب ومن ابن مضاء القرطبي اقتداعا بشيفه ابن حزم الذي خرج على الفقهاء ابن حزم ظاهر يملا ظاهر ينظر الى ظاهر النظر لعق بالالتقديرات والتأويلات خرج على الفقهاء وسار ثورة على من على الفقهاء اما في المده ابن مضاء فايضا قام بتورة على المحاد قال من اين لكم هذه التقديرات والتأويلات طيب وهذه الجملة إذا قلنا جيدا ضربته نقول ضربت برط جيدا ضربته العرب ما قصدوا هذا الكلام وإنما نقول هذا أسلوب واضح إذا قصدت الاهتمام بزيد زيد فتقدمه وتنصبه إذا قصدت الاهتمام به فتقدمه وتنصبه وإلا ليس هناك فعل مقدر نعم وهذا ما رجحه من أيضا رجحه طاغر السلام الرائم نعم، صابر السام الرأي ماذا يقول؟ انظروا يا أخوة. يقول على سبيل المثال، له كلام كثير هنا. طيب، يقول وحقيقة الأمر فيما نرى أنه ليس سمة إشتغال ولا مشغول عنه بهذا المعنى. وإنما هو أسلوب خاص يؤدي غرضا معينا في اللغة ومما يدل على ذلك قوله محمد صلى الله عليه وآله أكرمه ذكر دنيلا على قوله يقول إن التقدير الذي ذهب إليه النحات في هذا الباب مفتى للمعنى مفتى للجملة فإن الجملة تتمزق وتنحل بتقدير أكرمه فالدا أكرمه خالدا أكرمه ماذا قال النحات جواب النحات خالدا مرتب لماذا؟ فعل مقدر يفسره ما بعده. نقول خالدا أترمت؟ خالدا؟ أكرمت قال إن التقدير الذي ذهب إليه النحات في هذا الباب مبتد للمعنى، مبتد للجملة. فإن الجملة تتمزق وتنحل بتقديرنا. أكرمت خالدا؟ أترمت؟ نعم. وبنح ذلك من التقديرات ذا ذكر مذاه النحات في هذا الباب؟ أما فيما يخص العراق إنه يمكن أن يعرض الاسم المتقدم وجغول عكسر طوبا ومن الذي ألجأ النفاة إلى هذا التقدير ما الذي يلجأ إلى هذا التقدير لا بد أن يكون له ماذا عامل يعني النظرية العامل فالنوحات قال كيف زيدا منصوب ولا يجد عامل يعمل فيه النصب، إذا لا بد أن نقدر ماذا عاملا لا بد أن نقدرها عاملا فماذا يقول الدكتور صدر السلام يقول النظرية العامل لا موجب لها فإنه يمكن أن يقال حل الفاعل في العربية مفتوحا وإذا كنت لماذا مقصوح ومن الذي رفعه قل الله يجيب أطل على هذا السؤال الفاعل هكذا نطقت الأرض أن الفاعل مقصوح وأن المسؤول مقصوح وأن المشتغل عنه مقصوح نعم والمسدى مطوع والمسغول عنه منطوب وهكذا ولا داعي للسؤال عن العامل الذي أحدث هذا وإذا كان بد من الجواب فالعرب هم الذين فعلوا هذا وأحدثوا ونست هذا يعني بالسماء أما التعديلات هذه فلا نتمنع أفسنا في هذا طيب بقي ماذا قبل أن نتوغل في ماذا في قراءة شرط التسار لماذا أحيانا يقال زيد ضربته أحيانا يقال زيد ضربته نعم نعم صحيح ما سألت عن الأعراض نقول لماذا أحيانا على سبيل المثال والدارب والدارقة تقطع أيهما والظالمين أعد لهم عذاب الالبى انظروا يا اطفال رباريرا اعذب لهم عذاب الالبى والارض ملئها اول سائب والسائقه لقد طاعوا ايها والسائل والظالم والارض مددناها انظروا اسم المتقدم وجاء بعده فعل عامل في ماذا في غميبه اذا هذا باب الاتغال الله باب الاتغال والظالمين اعد لهم ظالمين اسم متقدم جاء بعده ماذا فعل عامل في ماذا في الضرير لكن العمل هنا بواسط حرط الجر لأن الفعل ماذا لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد وهذا المفعول الواحد طيب والسارق والسارقة تقطع أيهما تقطع كعد جاء قبله اسم نعم وعمل في ماذا في شذبيه تقطع أيهما هما راجع إلى من داركت. لماذا هنا الرفع وهنا لماذا هنا بالرفع وهنا بالنصف والتارق والتارقة تقطعوا ايدي هنا, هنا بالنصب وهنا بالنصب عند الرفع وظالمين بالنصب فلماذا الطب نعم لما نصوب ولماذا نصوب ومتى يجب النصب ومتى يجب الرفع ومتى يترجح الأمراء أو يستوي الأمران ويترجح حد ما ولكن ماذا قال إنه مضارف الصبي وماذا قال ااا ثامر ماذا قال قال ينظر إلى خط المتكلم ينظر إلى خط المتكلم في الجمل في, جملة في, جملة في جملة الإثنية الجملة الاسمية الجملة الاسمية جملة وما وماذا محمد قائل الإحبار عن من؟ محمد أن لا الإحبار عن محمد يعني نريد ماذا؟ النقدرة عن محمد إذا من المتحدث عنه محمد في الجملة المثالية محمد المثلى محمد القائل أي آخر؟ لكن إذا أردت أن تتحدث عن نفسك، إذا أردت أن تتحدث عن نفسك، لا أن تتحدث عن شخص آخر يتغير مع ذا. يتغير الأسلوب. انظروا. إذا قمت محمد ضربته. محمد ضربته. هنا متفق بين محمد ضربته وبين محمد ضربته. في محمد ضرطه محمد مبتدع أم إذا كان مبتدع فالمبتدع عند أم لا المبتدع عنده يعني أصل الزملة الزملة تتكون من المبتدع والخبر فأنك تريد أن تفضر عن محمد أنه هو الذي ماله وقع عليه الضرط وأنا هو الذي ضرط فأنت مرطا ما مرطا محمدا يقول محمد ضرطته المحني هنا بالحديث من محمد تُخبر أن محمد مذبوح ملاه هذا هو الصف الأول إذا شرّض أو أم محمد أما إذا قصدت الإخبار عن نفسي بأنك قمت بالضرب فلا تُبرز للناس لا تُبرز للمخاطب مخاطب ماذا المبتدا لا لأنك إذا وضعت هنا في الجملة المبتدا أن انحرف إلى من كل الجملة لا تقول محمد ضرب شو هم جن ضربته يقول تضربته نعم. تفر عن نفس. إذا إلى نفس. إلى فعل تريد أن تتحدث عن نفسك بأنك قمت قمت بماذا قمت بالاختيار. فما جعلت محمدا ماذا؟ مستدع. وإذا نظرنا نحو إلى مثلا الآيات القرآنية لماذا بالربيع ولماذا بالنصر؟ إذا أراد الله جل وعلا الاختيار عن نفسه الاختيار عن نفسه والأرض مددناها هذه الآية. هل عن الحرب أو من إخبار عن نبكي مدى جناها؟ ما هي الآية التي سبقت هذه الآية؟ نعم انظروا يا أسرح حتى ينتبين لنا ولقد جعلنا في, في السماء بروجا جعلنا يخذر عن الله جل وعلا في السماء بروجا وزينناها زيناها للناظرين وحفرناها من كل شيء بها إلا من اقترف السمع فأرجعه شهاب الملين والأرض مددناها وأنقنا فيها رواسي وأنقنا فيها من كل تين موجود في البداية أكبر عن النفي أنه جعل ماذا في السماء بروجا وحفرها وزينها ثم ماذا قال والأرض مددناها يعني الكلام في ماذا أثياب في ماذا لل الإخبار عن نفسه بأنه الذي جعل السماء وجعل السماء بروجان وأنه الذي خلق الأرض وجعل الأرض ماذا هكذا بهذه الصورة أم الإخبار عن الأرض الإخبار عن نفسه الأثياب والإخبار عن نفسه لذا ما جعل الأرض مبتدا لأنه جل على إذا جعل الأرض مبتدا تنفرق الأذهان إلى ماذا إلى الأرض وتكون الأرض هي مدار ماذا مدار الحديث وليست الأرض مدار الحديث وإنما مدار الحديث هو ماذا الإخبار عن نفسه بأنه فعل كذا وكذا وكذا وكذا جاء في السماء بروجا وظهنا للناظرين وظهنا لكل شيء رجيل والأرض ومددناها إلى أصل إلى الإخبار عن من عن نفسه سيكون لكم تختم ماذا مظلوبا لأن الإسم المرتوب صاظنا أم عمدان صاظنا لشأن هذا والجان نخلقناه من قبل والجان نخلقناه جان مرتوبا لا والجان نخلقناه إخبار عن نفسه أم عن الجن عن نفسه لكن لماذا فكر إذا كان ربنا جل وعلى يريد إخبار عن نفسه لأنه فعل كذا وكذا ولقد خلقنا الإنسان ياق الآية، ولقد خلقنا ماذا؟ الإنسان من فصار من فصارة من حميم المريون، والجنة خلقناهم يقبل من هذه. وأكبر عن نفسه أنه خلق ما؟ خلق وماذا قال؟ والجنة خلقناه. نقول إذا كان الإصبار عن نفسه هو المراد، هو المعنى في فيها، لماذا خدم الجنة؟ لماذا خدم الجنة الاستماع إليه؟ لأن السياق كله، السياق كله حل لحمين مدلفا إلى سويد إلى آخره ولنفسه من الروح تقع ولا ساجد سجدة كل مجموعة إلا عيد أربعين يكون مع الساجدين قارئين ثمارك الله جاء إلى جمالك إلى آخره امتنع معنا فلشوفنا بجانب بجانب الشيء. فلذَا أخوَى ذَكَرَ يَعْنِي عِدَّة أَمْدِلَة مِنَ القرآن أن هل إصفرح إذا كان هدف القص إصفرح نفسي يكون الاسم منصوباً إذا كان إصفرح هذا الاسم المتقدم يكون مصوحاً. صحيح. نكتب مثاله. آه، طيب. طيب والمثال موجود عندنا طبعاً. بكل زين في علو الزبور حاسس زي لو ضربته اقع ورا ثلاثه جاب جاب س به نعم إذا تقرر هذا يجوز في اولا يجوز في الاسم المضاف ان يرفع ابتداء زيدا ضربه في زيدا يجوز اقحوا ابتداء ان تقول ان نقول زيد ضربه وتكون الجملة بعده في محل رفع خبريه ما اعراب زيدا ضربه زيد المبتدا ضربه الجملة الثانيه في حال بقا خطا ثانيا وأن ينصب بفعل مهدوث وجوبا يفسره الفعل المذكور فلا موضع لسولة إذن عيد لأنها مفسرة واضح؟ يا أصدر الحالة الثانية إذا قلنا زيدا ضربته فنقول زيدا منصب لماذا بفعل مهدوث مناسب يفسره ما بعده طي زيدا ضربت أخاه نقول أهند زيدا عرفنا الآن أهند زيدا زيدا منصوم لأهند ضربت أخاه ما محل هذه الجملة تكتير ولا محل لها من الأرض وتقيير الفعل في المثال الأول ما هو المثال الأول لا ما هو المثال الأول صرر لنا ثلاث أمثلة ما هو المثال الثاني مرسل ما هو الثاني؟ لا زيلا برسل أخر زيلا برسل أخر إذن قال وتفضل الفعل في المثال الأول برسل زيلا برسل وفي الثاني جاوز زيلا مرسل ولا تقدر مرسل لأنه لا يوصل إلى الرسم بنفسه نعم إذن ماذا؟ لا نمساعدين لا وفي الثالث أهلت جيداً ضرطت أخاه ولا الأقدر ضرطت لأنك لم تبرد إلا الأخ ولم تبرد زيد نفسه، واعلم أن للإذن المتقدم على الشعر المذكول خمس حالات إليها وقبل أن تقول الحالات لأن عرض الناصر من هذه الناصر قلنا هذا الأحلام الذي قال أما على من استاير فضاء؟ نعم. أنهم يقولون ماذا؟ أحدهم يقول الناقض هو الفعل. كلا، ما يقول هذا الفعل الذي جاء بعده هو العامل في الاسم المتقدم. لماذا منصوب؟ زيدا ضرطة. لماذا منصوب؟ هنا. رقلا. وي. لماذا منصوب عبارة زيدا ورفضه يقولون زيدا منصوب بالفعل بعده فإذا نسألهم وماذا تقالون بالضمير فالراء والتساء اتفق على أن زيدا منصوب بماذا منصوب بالفعل ذلك بعده فإذا ماذا تقالون بالضمير إذا كان فعل... يعني إنا كل شيء طلقناه بخدمه انظروا صح وكل شيء فعلوه في الزبر أين الاشتغال أن يتخدم اسمه هذا هو الاسم أملا هذا هو ويتأثر عنه فعله فعلوه قال تعلم لا عامل في ضمير عامل في ضمير يام لا هذا الاجتماع إن كل شيء كله سلفناه وهذا ما تعلم لماذا من النصر ولماذا هنا ضغط انظروا النحو ينوروا الى النظر اما علماء المعاني نظروا الى المعنى ما هو المعنى الذي يستقيم مع الجملة اذا برفع يا اخوى وكل شيء فعلوه تعلمني فعلوه وعلمني خلقناه شامل أنا فعلوا فعلوا مظبيين. أنا أريد محل الجملة من الأعراض هذا المعنى. تمام؟ ها؟ كل شيء فعلوا خبر. أخوكم كما قال خبر. إذا الأمر يا أخويا كل مبتدا فعلوه خبر. يعني كل شيء فعلوا هل فعلوا كل شيء؟ هل فعلوا كل شيء؟ يصحح هذا؟ المعنى هل أنهم فعلوا كل شيء؟ المعنى مستقيم؟ لا إذا جعلنا خفة إذا جعلنا خفة الجملة خفة كل شيء فعلوه أي جميع الأشياء التي فعلوه مكتوب ومدون في ماذا خفة خفة أم لا ففرة. إذا جعلت الجملة خفة جعلت الجملة خفة فكل مبتدى وفي الزبر خفة واضح طيب إذا كل ماذا يكون مبتداً يكون مبتداً كل مبتداً لكن إذا قرأنا كل بالنصب إذا قرأنا كل بالنص كيف يكون المعنى وكل شيء فعلوه وكل شيء فعلوه الجملة انظروا كل شيء فعلوه أي فعلوا كل شيء وكل شيء فعلوه يعني فعلوا ماذا فعلوا كل شيء هذا يعني يستقيم المعنى استقيم ما استقيم المكان أما هنا اقرا يا اصغر ان كل شيء خلقناه لان لفظ يفيد العموم لا يفيد اللفظ يفيد العموم انظروا ان كل شيء خلقناه اي اننا خلقنا كل شيء انظروا اننا خلقنا كل شيء وكيف خلقنا كل الليل فطرنا اننا خلقنا كل شيء في طيب كل هنا هذه القوة المنصوبة تفيد العموم أم تقيد وقف إذا قيدنا بوقف لا لأنه في موضع نص بالفعل بالوقفة المباشرة <تصفيق> الآن نقول ماذا يقال في إعراب نصو بذي؟ هل هامس علبي أم لا؟ بالنصو غير مباشر. النصو بذي غير مباشر إذا كان تعجل فعل بالباء لا بوا... لا مباشرة يكون ماذا مسؤول له غير مباشر ضرب زيدا زيدا المسؤول به مباشر لماذا بضرب ضرب زيدا المسؤول به مباشر لضرب أما مررت بزيد سلمت على زيد طيب عد الفعل فعل بواضحة أم بدون وضحة طيب ويقال مصعوده ضيق الله ويقال الضمير فيه به أو سلمت على زين زين في محل نصر مفعول به في محل نصر مفعول به انظروا قال وإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نقض بالفعل في موضع نقض لماذا؟ بالفعل إذن هنا يا إخواء في ضربته اشتغل السعل لماذا؟ لظهر مباشرة. <تصفيق> أما فيما ما به كذلك اشتغل فعل الضمير يم لا اشتغل الضمير لأنه نصب الضمير محلاً لم لم ينصبه. نصب الضمير محلاً. إذن كل إن في الحالتين انشغل فعل. عن ماذا؟ على الاسم التفسير. فإن طلر وإن كان مجرور إلى أنه في موضع نقص للسعاد مثال ثالث ومثال ما اتغل فيه السعاد